مسلم الناس سلم من الناس مشات من الناس شتم من شات من الناس شتم مسالم الناس سلم مشات من الناس شتم مشات من الناس شتم من سلم الناس سلم مشات من الناس شتم من من الناس شتم من الناس اسا مر الناس ارحم من رحم الناس ارحم سلم الناس سلم مشات من شاء من ظلم الناس اسا مرحم الناس من رحم الناس رحم من طلب الفضل إلى غير ذوي الفضل حرم من حفظ العهد وفى <تصفيق> من أحسن السمع فهم من احسن السمع فهم من سلم الناس سلم من شات الناس اسا من رحم الناس رحم من طلب الفضل الى من حفظ العهد من احسن من الناس سلم من ظلم الناس رحم من رحم الناس من سلم الناس سلم مشاته من شات من الناس شتم من شات من الناس من الناس آسى من رحم الناس رحم من رحم الناس رحم من رحم الناس رحم من صدق الله على من طلب العلم عالم من خالف الرشد غوا من تبع الغي من تبع الغي ند من سلم الناس سلم من س سا م الرَّحم من سرحم م الرَّحيم من صحم مسا مننا سَصللم من سشِ م شةَ مننا سشٍ منن ظ من الناس ساامَ الرَّحيم من صحم م الرَّحم من صحم م الرَّحم مننا سرح م الذي مَ الصمتَ ننجام قال بالخير غن من ف زكى من جهد الحقات من جهد الحقات من سَصللم م شتمَ مننا من شات من ناس شوت من ظلم الناس سامر من رحم الناس رحم من رحم الناس رحم سالم الناس سلم من شات من ناس شوت من شات من ناس شوت من ظلم الناس سامر من رحم الناس رحم من رحم الناس رحم من رحم الناس رحم ممسهم الضر شكا من عضه الدهر ألم لم يعدوا حيث رزقهم رزق أمرين حيث قسم رزق أمرين حيث قسم من سلم الناس سلم شات من ناس شتم من شات من من ظلم الناس اسا من رحم الناس رحم من رهب الناس رحم من الناس سلم شات من ناس شتم من شات من من ظلم الناس اسا من رحم الناس رحم من رحم الناس رحم من رحم سlim من سال من سلم م ش من سشوت م شة من سشوت من سال من سلم م سال من سلم م ش من سش م ش من سش من سال من من من من من من من ظلم الناس قدمت لكم هذه الأنشدة من موقع شبكة ملامح